وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ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 وتحسبونه هينا وَهُوَ عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 او ابنائهم او ابنائهن او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخواتهم او نسائهم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 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إن إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ وَآتُوهُمْ مما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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نوره كمشكات فِيهَا مصباح المصباح في زجاجة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 حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجَيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سحاب ظُلماتةُم بَعضُهَا فَووق بعضٍ إذَا أَخْرَرجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدَ يَرهَا وَمَلَمْ يَجَعَِ اللههُ لَ نُورًَا فَمَا لَهُ مِن النُور أَلَمْ تَرَ أن اللهَّهَا يُسَبِّحُ لَ مَن فيِي السَّماوَاتِ وَالْأَررض والطَّيير صَات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 قُْ الأطيعُ اللهَّه وَأَطيعُ الرسُول فَإِنتَوََّ فَإِماَا عَلَيهِ مَا حمِّ لَ وَعَلَكُم م حم مِلْلتُمْ وَإِن تُطيعُهُ تَهَدوا وَمَا عَلَوصُول إَِّا الْ البَل غُلمُبين.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 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض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 والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم